العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخذنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق واسما اتى وكنية ولقبا وأخرا ذا سواه صحبا وإن يكونا مفردين فاضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقل كفضل وأسد وذرتجال تجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي فحافة ووضعوا لبعض لجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة لثعلبي ومثله برة للمبره كذا فجار علم للفجرة